طاب يا ولاد بلدنا يا طيبين نترش كلام البسطا واضح لكل السلامين بعد السلام والمرقبا يا ولاد بلدنا يا طيبين نترش كلام البسطا واضح لكل السلامين مصر الحبيب الطيبه ام البنايا ويل باني مصر الحبيب بالطيبه ام البنايا ويل باني سهل حبيب الزي ايش حال ولادها المخلصين ايش حالها في عيزة السبا ايش حال ولادها المخلصين وسط العواصف المركبة. وسط العواصف مركبة بنريح شمال ابن الحلال كشف مخاف وشاف وقال ابن الحلال جاب الطبيب ابن الحلال ابن الحلال اه كشف مخاف وشاف وقال اهل البصيرة بالبلد جواب لكل السائلين قالوا البلد عايزة ولد يا قد طائر مظلوم ولد يا وعد فوق فوق كل الجهار ويبت ييد في الضبا بشد أنهار الصباح ويبت ييد في الضبا بشد أنهار الصباح ولد يا سامعين أجد ولد هو مين هو مين ابن البلد فيكم ولد يا سامعين ادعوا له طب هو مين هو مين ابن البلد ابن البلد يا ابن البلد وقتك يا ولد يا يا ابن البلد دلوقتي وقتك يا ابن البلد يا ابن البلد دلوقتي وقتك يا ولد يا ولد ابن البلد يا ابن البلد دلوقتي وقتك يا, يا قلبي مصر قلبي مصري ونضار يسري بي طول هواء أرضا يا قلبي مصري ونضار يا ابن الباني يا سبحان يا ابن الباني يا ربحا يا ابن Ay, seri, seri, A je sri sri bi tulao arda A je albi sve Müsri bi tolha wa ardo O hiyasubahaya Bnei ilbale diya ribahaya Bnei ilbale diya amahaya Bnei ilbale diya يا ولي جنيدي هادي هادي يا كلام المختار يا اولاد بلدنا يا طيبين عادي السلام والمرحبا واضح لكل السامعين أدي أدي. أدي